وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بَلَغْنَ أجلهن فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أو فارقوهن بمعروف اوْفُوا لِعَهْدِكُم بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مخرجا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 إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذالك امر الله ان نازله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضمروا الروح لتضيقوا عليهم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 َرسُوله يَتْلُ عَلَيكُم آياتِ اللهَِّ مُبّنَاتِ ال يُخرِدَ الذي نَ آمًا وَعملِلُ الصَّالحَاتِ مِنَ الظلُماتِ إلىلَ النور وَمَي يُؤْمِ بالِلههِ وَيعمل صالِحَ وولَخِلْه جََّاتٍ تَجر منِن تحت تحتِهَا الأأَنهَا رخَالدينِينَ فيِيهَا أبدَا قد حْسَنَ الله لَ رِزْقاء اللههُم الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأأَررضِ ممثللَهُ يتَنَزَّلُ الْ الأأَمْرُ بَْنَهَُّ لِتَعلمُوا أَ اللهَّه على كلُلِّ شيءَيْئ قَدير وَأَن اللهَّهَا قَد حطَ بِكُلّ شيءَيءلمَا